ت ع ق ب الطلق و ل ذ ل ك ت أ خ ر ه الامام ا ف ق ه ء عن ب ح بفتح ث الطلق والرجعة الرق ا يقول ل إ الجوهري م ا الفتح افصح من الكسر ولكن ا ل إ م ا م ا ل أ ز ه ر ي رحمه الله تعالى يقول الفتح أكثر في اكثر ل ل ل ا ا ا س ت ع م ب الرجعة أكثر في الاستعمال ولا قولي الجوهري تنافي ما بين قولي الجوهري والازهري فقد يكون ا ل أ م ر أ ف ض ح ولكن استعماله أ ق ل وهي في ا ل ل غ ة ا ل م ر ة من الرجوع ا ل ر ج ع إ ذ ا جرينا على الميزان الطرفي الفعله ل ل م ر ة ا ل و ا ح د ة يقول ا ل إ ن س ا ن أ ك ل ت أ ك ل ة أ و نظرت ن ظ ر ة يريد بذلك المره اي أ ن ه اكل م ر ة و ا ح د ة أ و نظر م ر ة و ا ح د ة أ و جلس ت ج ل س ة أي جلس جلسة و ا ح د ة و إ ذ ا أ ر ا د ا ل ه ي ئ ة ي ك ث ر يقول جلست ج ل س ة ا ل أ م ي ر فالفعله ل ل ه ي ئ ة والفعله ل ل م ر ة فالرجعه إ ذ ا جرينا على الميزان الصرفي هذا هي ا ل م ر ة من الرجوع وشرعا معناها في الشرع رد ا ل م ر أ ة إ ل ى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص رد ا ل م ر أ ة ل أ ن ه لا ر ج ع ة إ ل ا ل ل ز و ج ة ف إ ذ ا لم تكن ا ل م ر أ ة ز و ج ة له فلا يراجعها رد ا ل م ر أ ة إ ل ى النكاح من طلاق الرد يكون إ ل ى عصمته ولا يكون هذا إ ل ا بعد طلاق ولكن ليس كل طلاق يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يراجع بعده و إ ن م ا هناك طلاق مخصوص أ و ل ا أ ن لا يكون الطلاق بائنا و أ ن تكون ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة ف إ ذ ا انقضت ا ل ع د ة فلا رجعته و إ ذ ا كان الطلاق بائنا ب أ ن طلقها ثلاثا فلا يحق له أ ن يراجعها على التفصيل الذي سنذكره فالتعريف جمع معظم ما يتعلق ب أ م و ر ا ل ر ج ع ة و ا ل أ ص ل فيها في الرجعه الدليل عليها أ و دليل مشروعيتها أ و ل ا ا ل إ ج م ا ع و ا ل إ ج م ا ع عندنا من أ ق و ى ا ل أ د ل ه كما ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة ل أ ن د ل ا ل ة ا ل إ ج م ا ع إ ذ ا كان إ ج م ا ع ا قوليا د ل ا ل ة ق ط ع ي ة بينما د ل ا ل ة النصوص د ل ا ل ة ظ ن ي ة ولذلك يقدم ا ل إ ج م ا ع في دلالته على النص في دلالته ولكن ا ل إ ج م ا ع دائما م ت أ خ ر عن النص ل أ ن ا ل إ ج م ا ع لا ينعقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ف م ا تعرفونه في أ ص و ل الفقه من أ ن ه يشترط في انعقاد الاجماع أ ن يكون في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ن إ ج م ا ع اتفاق جميع المجتهدين من أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم فلو فرضنا أ ن ه سينعقد في عصر رسول الله لا بد أ ن يكون رسول الله مع المجتهدين ف إ ن وافق المجتهدين فالقول قوله وصارت ا ل م س أ ل ة س ن ة وخرجت عن كونها إ ج م ا ع ا و إ ن خالف المجتهدين فالاعتبار بقولهم و ا ل ر أ ي أ و ل ا و أ خ ي ر ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يمكن انعقاد اجماع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن إجماع متقدما من إلا الله لا النص بحال الأحوال ينعقف يكون إذن أن بعد عصر رسول أن على رسول النص ي ق د من على الإجماع م حيث القران ز م الإجماع ن ولكن د يقدم بتفاطيل م على ع النص و ف ة ج ر ت ه كثير م ك م مباحث الإجماع في في أ ص و ل ا ل ف ق القرآن فالنص ا ل من و س ن ة متقدم على ا ل إ ج م ا ع من حيث الزمن ولذلك دائما يقول في كتب الفقه إذا هذا والأصل والأصل الفقهاء الفقه لاحظتم المسألة قبل الإجماع والأصل قبل إذا هذا كتب دائما في في الإجماع. الاجماع كافي هذا ولكن يقول هناك دليل آ خ ر متقدم على ا ل إ ج م ا ع ا ل إ ج م ا ع دلالته ق ط ع ي ة و ك ا ف ي ة ولكن هناك دليل آ خ ر متقدم على ا ل إ ج م ا ع زمنا أ ل ا وهو ا ل ق ر آ ن والسنه ة نعم والأصف ي ا الإجماع قوله تعالى وبعولتهن بردهن في ذلك إن أرادوا قبل قوله أحق وبعولتهن بردهن وبعولتهن ذلك إصلاحا ذلك العدة إن أي في في في ا ح ق وقوله ا ارادوا بردهن إن في في في اي اي ذلك إطلاحه العدة ذلك زمن زمن العدة وقوله تعالى الطلاق مرتان بمعروف أو الامساك ط ل ق ر ت ا ن ف م م بمعروف المراد بإحتان س ا ك م به هنا ا ل ر ج ع ة الطلاق مرتان فامساك م بمعروف اذا ر ج ع ا ل م ر أ ة ف ل م س ك ه ا بمعروف ا ل إ م س ا ك هو ا ل ر ج ع ة ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى فتر الرد ب ا ل ر ج ع ة و ف س ر الفقهاء والمفسرون قوله تعالى فامساك فتروا الامساك ر ج ع ة ل ر د ف ر بالرجعة الرد من تكتير الإمام الشافعي بالرجعه ة والإمثاث من ت ك ي ر وتكتير وروا أبو داود غيره بإثناد النبي حسن عن النبي صلى الله عليه صلى ومن س ل أ ه حفظه أي بعد أن طلقها فإنها قال فقال أتاني راجع صوامة صوامة وإنها زوجتك في الجنة هذا ا جبريل دليل ل أي أن زوجتك من في بعد س ن ة ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في الحديث الصحيح أ م ر ه له ب م ر ا ج ع ة زوجته كما مر معنا عند الكلام على ت ط ر ي ق ا ل م ر أ ة في طلاق ا ل س ن ة وطلاق ا ب د ع ة قلنا إ ن عبد الله بن عمر طلق ا م ر أ ت ه وهي حائض فشكا ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فذكرنا هناك أ ن الطلاق البدعي يقع ولكنه حرام و لانه و ل أ يقع لو م ا قال ر س لم الله الله صلى الله عليه ل و س لعمر بره ف يقع ر ا ا ج ع ه لأنه لو لم ي لما كان ب ح ا ج ة إ ل ى هذا الامر ف أ م ر رسول الله له بمراجعتها جليل على وقوع الطلب عندنا أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن ومن ا ل س ن ة قبل ا ل إ ج م ا ع على م ش ر و ع ي ة ا ل ر ج ع ة وهناك أ د ل ة كثيره أ خ ر ى سوى ما ذكرناه من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ا ل ر ج ع ة لها أ ر ك ا ن ككل ا ل أ م و ر التي مرت معنا الطلاق له أ ر ك ا ن والنكاح له أ ر ك ا ن والخلع له أ ر ك ا ن وكذلك ا ل ر ج ع ة لها أ ر ك ا ن أ ر ك ا ن ا ل ر ج ع ة ث ل ا ث ة أ و ل ا ا ل ب ر ت ج ع وهو الزوج وثانيا ا ل ص ي غ ة التي سيراجع بها الزوج والركن الثالث هو ا ل ز و ج ة ولكل واحد من هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل ث ل ا ث ة تفصيل الزوج له شروط و ا ل ص ي غ ة لها شروط و ا ل ز و ج ة لها شروط حتى تطفحها مراجعتها وقد شرع ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في الركن ا ل أ و ل فقال شرط المرتجع أ ه ل ي ت ه شرط اي ل ل م ر ت ج ع أ ه ت ه أهلية أي ق اهليه ل أ ت ل ل ن ك ا ح شرط ا ل م ر ت ج ع أ ه ل ي ت ه للنكاح ب ن ف س ه ل أ ن النكاح قد يكون بالنفس وقد يكون ب ا ل غ ي ر ب ا ل و ك ا ل ة فالنكاح ب ا ل و ك ا ل ة قد يكون ب بالو... ا ل ل ا ي ة قد يكون من ا ل س ف ي د قد ي ك ومن ن المجنون يمسح بواسطه وليه فالمراد هنا أ ه ل ي ة النكاح ب ن ف س ه ل أ ن يكون بالغا عاقلا ل أ ن الصبي لا يمسح كذلك الصبي لا يراجع على افتراض وقوع الطلاق من الصبي طبعا ولا يقع الطلاق من الصبي أ ن يكون بالغا أ ن يكون عاقلا المجنون لا ينكح إ ذ ا ما يراجع أ ن يكون مختارا في ح ا ل ة الاكراه لا نكاح ولا رجع بالغا عاقلا مختارا غير مرتد ف إ ذ ا كان مرتدا ف س ي أ ت ي معنا أ ن ه لا يحق له أ ن يراجع زوجته فيما لو ارتد بعد الطلاق لا يراجع يحق له أن يراجع ز وكذلك ج ت ه و ا ل م ر ت د ت ا ل م ر أ ة لا يحق له أ ن يراجعها على معنا ل مرأة ت ف ص ي ق ل ل أ ن ا ل ر ج ع ة كانشاء النكاح أن إن لا يصح من الصبي والمجنون والمكره والمرتد بالنسبه ل ل م س ل م كذلك لا يصح لهم أ ن يراجعوا لكن هذا يرد عليه اعتراض هذا الضابط الذي ذكرناه وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد ب ا ل ن س ب ة لمن هو اهل شرطه ان يكون عنده اهليه النكاح بنفسه وهو البالغ العاقل المختار الذي ليس بمرتد في عندنا نحن بعض الصور لا يستطيع الانسان ان ينكح فيها ولكنه يستطيع ان يراجع وهو المحرم المحرم لا يستطيع ان ينشئ النكاح يحرم عليه إن لو أ ن محرما كان قد طلق زوجته أ و طلقها ح ا ل ة ا ل إ ح ر ا م يحق له أ ن يراجعها في ح ا ل ة ا ل إ ح ر ا م مع أ ن ه لا يستطيع أ ن ينشئ النكاح في ح ا ل ة ا ل إ ح ر ا م كما مر معنا ونحن ذكرنا في الضابط المرتجع ض ا ا ب ط ل أ ن تكون فيه أهلية ا ل لم ن فمن ك ا ح ف توجد ي ه أ ه ل ي ة النكاح لا يستطيع أن يراجع. لا、يستطيع. والمجنون لا ل يراجع ا يستطيع يستطيع يستطيع أن ر ضدفء و م ك هذا ما والمرتد ما يراجع لا أهالية المكاة تعتبر رجعته يستطيع عنده توجد لأنه أن الضابط الذي ذ ك ر ن يرد عليه المحرم كيف تجعلون هذا الضابط مع انه يرد عليه اعتراض المحرم المحرم لا يستطيع أ ن ينكح ولكنه يستطيع أ ن يراجع کويستطيع يقول أن أيضًا غير محرم كما قلتم غير مرتد غير محرم ت ت م ة للضابط ل أ ن الضابط أ ن تكون عند أ و ا ل ي ة النكاح هذا لا توجد عند أ و ا ل ي ة النكاح إ ذ ا يجب الا يكون مالكا ل أ ه ل ي ة ا ل ر ج ع ة فكما لا يصح ن ك ا ح و لا تصح رجعته ولكن رجعته تصح ه بالاتفاق فماذا تعملون قال أجيب, أجيب عليه بأن الأهلية عليه فيه الأهلية المحرم فيه وإنما متوفرة كان ا ل إ ح ر ا م مانعا ً و إ ن م التهليه كان ا إ ح ر ا مانعاً م م ت و ف ر ة في الرجل ولكن حدث عنده مانع عارض. مانع عارض منعه ا عارض ع م ن من إ ن ش ا ء النكاح لكنه ما يمنعه من إ ن ش ا ء ا ل ر ج ع ة بينما الطب ليس مانعا عارضا و إ ن م ا هو مانع مستمر فرق ما بين المانع العارض وبين المانع المستمر الجنون مانع مستمر و لو زال جنونه يستطيع ان ينشئ النكاح ويستطيع ان يراجع الـ الـ وكذلك المرتد ف ا ل إ ح ر ا م مانع عارض وليس مانعا مستمرا ولذلك جاز ل ل إ ن س ا ن أ ن يراجع و إ ن كان لا يستطيع أ ن ينشئ النكاح هو اهل ان ينكح ولكن كونه صار محرمان منعا من النكاح كما منع من الصيد ويلد له الصيد ولكنه لما احرم منع من الصيد هو أ ه ل ل ل ا ص ي د لكنه حضر عليه الصيد حاله الاحرام ل ا ا ل ل إ ح إذا حينما قلنا شرط المرتجع أهلية النكاح المحرم توجد عنده أهلية النكاح ما قلنا شرط المرتجع قادراً النكاح في بالفعل أهلية أهلية نحن عنده أن يكون قادرا على شرط شرط توجد ا ل آ ن أ ن يكون قادرا على إ ن ش ا ء النكاح لو قلنا هذا لورد الاعتراض ولقيل لنا المحرم ليس قادرا على إ ن ش ا ء النكاح ف إ ذ ا لا يستطيع أ ن يراجع لكن نحن ما قلنا هذا قلنا شرط المحرم أ ه ل ي ة النكاح أ ن يكون اهلا ل أ ن ينكح بنفسه لكنه منع من النكاح لعارض الاحرام قال و تصح مراجعه العبد مع أ ن العبد ما يستطيع ان يتزوج بغير إ ذ ن على التفصيل الذي ذكرناه وكذلك السفيه, السفيه بلا إذن ب ل ا إ ذ ن عجيب كيف منعتموه من النكاح إ ل ا ب إ ذ ن و أ ج ب ت له ا ل ر ج ع ة من غير إذن ذ ه ابن أيضا اعتراض、آخر. قال لا آخر فرض ي الاثنين قال يغتفر في الدوام والاستمرار يُغْتَفَرُ في م ا ل ا يغتفروا الابتداء في ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة المعروفه ة شرحناها اكثر من مره يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء وهذا قد تزوج وطلق وما ذ ا ن ن ش ئ نكاحا جديدا الان و إ ن م ا يريد ان يستمر في النكاح السابق الذي كان عليه يريد ان يراجع زوجته فيغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء قلنا لكنه لو تطيب قبل الاحرام ثم احرم وما زالت ر ا ئ ح ة الطيب ف ا ئ ح ة منه فانه يقبل منه هذا ولا ي س ب عليه ا ل ف د ي ة ولا يعتبر قد عصى وقلنا يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء ولهذه ا ل ق ا ع د ة فروعا فقهيه كثيره نحن قلنا المجنون لا يحق له أن يراجع كما أنه يراجع لكن المجنون ينكح بواسطه, بواسطة, بواسطه الولي اختلف الفقهاء في التوكيل في الرجعه هل يجوز للانسان ان يوكل في, في الرجعه في ارجاع زوجته ام لا يجوز له هذا الصحيح عند الفقهاء انه يجوز له ان يوكل في الرجعه كما يجوز له ان يوكل في النكاح وبناء على هذا القول إذا فقال ل ر ج فجنة ل قال يحق لوليه أن ي ر ان ج زوجته ع لوليه يحق أ يراجع زوجته بناء على جواز التوكيل في الرجعه وهو الصحيح عند الفقهاء ك م أن الولي ا له يجوز ت النكاح بالنسبة يراجع للمجنون كذلك يجوز فلق زوجته في التي يجب أ ن تتوفر في ا ل م ر أ ة حتى تراجع هذا هو الركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن ا ل ر ج ع ة أ ل ا وهو المرتجع إ ذ ن المرتجع له شرط واحد وهو أ ن تكون فيه أ ه ل ي ة النكاح بنفسه و أ م ا الركن الثاني وهو ا ل ص ي غ ة أ ن ت م تذكرون حينما تكلمنا ع ل ى النكاح قلنا النكاح له صيغ منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية ومنها ما هو مختلف فيه هل هو صحيح صريح ح ح ي ص أ م ك ن ا ي ة وكذلك ا ل ر ج ع ة توجد عندنا صيغ صريحه ل ل ر ج ع ة وتوجد عندنا صيغ قد اختلف الفقهاء فيها بعضها ا ل أ ص ح فيه أ ن ه صريح وقيل إنه ن ك انه ي فيه ة وبعضها الأصح أ كنايه ة وقيل إ ن صريح الصريحة وتحصلوا الرجل يقول النوي فمن الألفاظ الصريحة أن يقول الرجل قال الإمام أن قال براجعتك هذه ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ص ر ي ح ة ورجعتك وارتجعتك وعدت هذه ا ل أ ل ف ا ظ ص ر ي ح ة في ش ي و ع ه ا وورود الاخبار أ خ ب ر لعمر لها النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن ا مرهو ر ف ل ي ج ج ع ه ا و ب ي ل قال ل ل ن بها ي صلى ل ل ا عليه وسلم ر ج الرجل ع حفظه وينحق فإنها بهذه الألفاظ بهذه صوامة قوامة منها كقول مشتق ل ا م ر أ ت ه انت مراجعه اشتق من الرجعه او مرتجعه او م س ت ر ج ع قال وتحصل ا ل ر ج ع ة بمعنى هذه ا ل أ ل ف ا ظ ليس بصيغتها فقط بل ب م ع ن ى من سائر اللغات سواء كانت هذه ا ل أ ل ف ا ظ ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة على ما ذكرناها او بمعناها من اللغات ا ل أ خ ر ى ويستوي في ذلك الرجل الذي يعرف ل غ ة العرب والذي لا يعرفها أ ي لا يجب على الرجل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يراجع زوجته وكان عربيا أن يتلقظ بلغته ان ل لا ع ر ب شك أ الأفضل بالنسبة ل ب ع ر يتلخص ة يراجع ب ل غ ه تفهمها حتى زوجته وبنسبة غ ي العربي ي ر أن ا بالعبارات المفهومة في البيئة التي يعيش بها لا شك أن هذا أفضل ولكنها كما ط ب زوجته ت أفضل يعيش في شك أن ح ب ل غ ة العرب تصح بغيرها من اللغات دامت متضمنة بغيرها لهذا ما المعنى من إذن ا ل أ ل ف ا ظ الصريحه ة راجعة ومشتقة م ن الرجعه أو ا و م ش ت ق ة منها وتصح ب ا ل ع ر ب ي ة وبغير ا ل ع ر ب ي ة إ ذ ا كانت متضمنه لهذا المعنى وسواء أضاف الرجل أ و راجعتك إ ل ى نكاحي كلاهما س و ى أ و لم يقل هذا قال راجعتك فقط يصح قال راجعتك إلي يصح. راجعتك إلى راجعتك نكاحي يصح يصح س ويستوي ى و هذان مع قوله راجعتك دون أ ن يضيف ا ل م ر ا ج ع ة إ ل ي ه أ و إ ل ى نكاحه هذه الأمور الثلاثة مستوية هناك عبارة هناك او عبارتان اختلف الفقهاء فيهما هل هما من الصريح ام من ا ل ك ن ا ي ة وهي الرد و ا ل ا م س ا ق كما لو قال رددتك, أو رددتك الي او رددتك الى نكاحي على ما ذكرناه قبل قليل او قال, هل هذا من الصريح أم من الكناية؟ قال الامام م النووي رحمه الله تعالى والاصح والامساق ان الرد والإمساق صريحان من العبارات الصريحة من لماذا قال لورودهما في ا ل ق ر آ ن قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه و ا ل أ ل ف ا ظ التي وردت في ا ل ق ر آ ن تعتبر من الصريح هذا ب ا ل ن س ب ة للرد وقال الله تعالى فامسكوهن بمعروف كلمة في فدل ا الإمثار الرجعة س ت ع م كلمة ل في ف هذا على أ ن لفظه الرد و ل ف ظ ة ا ل ا م ت ا ك من الطريح وليس من ا ل ك ن ا ي ة وهناك لفظتان أ خ ر ي ا ن اختلف الفقهاء فيهما و ا ل أ ص ح أ ن ه م ا من ا ل ك ن ا ي ة وهما التزويج والنكاح كما لو قال المطلق لزوجته تزوجتك وهي في ا ل ع د ة أ و قال لها نكحتك فالأصح الفقهاء عند أ ن هذين اللفظين من ا ل ك ن ا ي ة وليس من الصريح ونحن نعرف الفرق ما بين ا ل ك ن ا ي ة والصريح ان الصريح لا يحتاج إ ل ى ا ل ن ي ة و ا ل ك ن ا ي ة تحتاج إلى الى ن إنسان في كلمة الرد، نرجع الآن ي في ة كلمة وإذا إ أرادت الرد كلمة النيه ر تصير الرد د حتى كلمة م ا ل ص ر ح الذي لا خلاف ي ف سنقلنا الفقاو اختلف كلمة في الرد فاذا ت اردنا ن اللفظتان اختلف الفقاء فيهما والأصح ل ف ق ان قال ا ل نخرج ا من هذا الخلاف حتى تصطيح ليقل المرتجع رجدتها إلي إلى نتاحي فإذا قال هذه إلي العبارة صارت صريحه قطعا ً قطعاً صارت صريحة ولكن إ ذ ا لم يقل هذه ا ل ع ب ا ر ة هل تعتبر ص ر ي ح ة أ م لا تعتبر ص ر ي ح ة ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في ا ل ر و ض ة تبعا ً ل ل إ م ا م الرافعي قال ما تعتبر صريحه ة مع أ أنه ن رجح أنها صريحة عند صريحة لكن حتى يعني تعتبر أنها عند لكن يعني الفقاء حتى هل يشترط فيها ان يقول اردتك يا نكاحي ام ان يقول فقط رددتك ما اعتبرنا الرد صحيح ترى انه صحيح لكن هل له شرط آخر أن صحي صحيح أنه هل شرط يكتفى بالعبارة بدون فالظاهر كما جرى عليه ج م ه ر ة من أ ص ح ا ب ن ا ولكن ا ل إ م ا م النووي في ا ل ر و ض ة قال مع أ ن الرد والامساك ف ر ي ح ا ن لكن لا بد لهما من شرط وهو أ ن يقول الرجل رددتك الي أ و رددتك الى نكائي ف إ ذ ا قال هذه ا ل ع ب ا ر ة عند ذلك يصيران ص ر ا ح ة ك ا م ل ة لا خلاف فيها بين الفقهاء واضح هذا مازلنا نتكلم في ضابط ا ل ص ي غ ة راجع الرجل هل يشترط ا ل إ ش ه ا د على الرجعه النكاح لا بد من ا ل إ ش ه ا د طلق الرجل الاشهاد ش ليس ليس شرطا في الطلاق إ ذ ا طلق الرجل وقع الطلاق أ ر ا د أ ن يراجع هل ا ل ر ج ع ة كابتداء النكاح يشترط فيها ا ل إ ش ه ا د أ م أ ن ا ل ر ج ع ة ليست كابتداء النكاح من قبيل الاستمرار والدوام كما ذكرنا قبل قليل يغتفر في الاستمرار والدوام ما لا ي ا ا ل ب ت د ا ء هل يشترط ف ي ا ل ر ج ع ة الذي ا ا إليه ل ذهب ش في ع رحمه ا ل ل ه ت ع ا ل ى في م ذ ه ب ه أنه الجديد لا ي ش ت ر ا ا ل إ ش ه د على ا ل ر ج ع ة ونحن قد عرفنا في ب د ا ي ة دراستنا للكتاب أ ن ا ل إ م ا م النووي إ ذ ا قال الجديد كذا أ ي القديم خلافه وهنا جرى على ا خ ت ل ا ح ه قال والجديد أ ن ه لا يشترط الاشهاد فنفهم منه أن القديم خلافه أي أن أي خلافه الإمام مذهب ا القديم ف ع ي أ ن يشترط ل إ ش ه ا على الرجع كما ذهب إ ل ي ه بعض الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن و ا ل م ف ت ا به عندنا في المذهب هو أ ن ه لا ي ش ت ر ف ا ل ش ه ا د كما أ ف ت ى به ا ل إ م ا م الشافعي في مذهبه الجديد لماذا قال ل أ ن ا ل ر ج ع ة في حكم ا س ت د ا م ة النكاح السابق في فالرجعة جديدا هي ما زالت زوجة كثير شيئا حكم النكاح نكاحا استدامة ما ما من الأمور ما عملت زالت زوجة أنشأ هو إ ل ا أ ن ه ا استدامت النكاح السابق لك من المفترض أ ن ينتهي في ا ل خ ض ا ء ا ل ع د ة لكن ما دامت ا ل ع د ة لم تنقض ي إ ذ ا فالرجع ب م ث ا ب ة ا س ت د ا م ة النكاح السابق وما ا ن ش أ نكاحا جديدا و إ ن م ا قال لا ارجعتك الى نكاح السابق قال و لذلك لا يحتاج إ ل ى ولي م ا يحتاج رح و ل أن يذهب لولي ا م ر أ ة و أ ن يقول له اريد م ر ا ج ع ة الزوجه ة كما كان يحتاج ا ن إلى ب فالنكاح ي لا نكاح إ ل ا بولي وكذلك لا يحتاج إ ل ى رضا ا ل م ر أ ة مع أ ن النكاح قد يحتاج لرضا ا ل م ر أ ة ب م ا لو كانت م ت ز و ج ة تيما ج لو كانت تيبا هنا لا يحتاج لرضا ا ل م ر أ ة إ ذ ا هناك فرق ما بين النكاح وما بين ا ل ر ج ع ة و أ م ا المذهب ق د ي ا ل م القديم قال يشترط يشترط ا ل إ ش ه ا د على ا ل ر ج ع ة حتى تفحها قال لا لكونها ا ا الجديد قال لا أبدا قال ل ك ح ب م ن ز ل ة ابتداء النكاح ا ل ر ج ع ليست كابتداء النكاح بل لظاهر قوله تعالى ف أ م س ك و ه ن بمعروف أ واشهدوا ف ب بمعروف ق و وأشهدوا ه ن ذوي عدل منكم وهذا نص في وجوب ا ل إ ش ه ا د على الرجعه كوجوب ا ل إ ش ه ا د على النكاح نحن ما قسناها على ابتداء النكاح ونين ومن وله سونا الولي الولير وهذا من نكاح بالنكاح النكاح إذن للنِفة يقاس قياس في القياس يحتاج في يستجل ليس الفرق الفارغ المعرفة المرأة على مع رجع إلى لم إنهم ف أ م س ك و ه ن ب م ع ر و ف أ وارقهن و بمعروفا و أ ش ه د و ا ذوي عدهم منكم فالنص اوجب علينا ا ل إ ش ه ا د و أ ج ا ب ا ل إ م ا م الشافعي أو أ ت ب او ع ه أ أ ص ح ا ب القول ا ل أ و ل وهو أ ن ه لا إشهاد لا يجب ا ل إ ش ه ا د على الرجل يش اتفاقا يشهاد ا يندب له ا ل إ ش ه ا د خروجا من الخلاف ولكن ليس واجبا إيه ج و ا ب ما عن هذه ل آ ي ة ما هو جوابكم عن هذه ا ل آ ي ة قال هذا محمول ا على الاستحباب ونظير د ذوي عدل منكم أن يندبوا لكم أن تشهدوا ذوي عدل على الرجعة قال هذا قول الله تعالى واتفاق أ ش ه د العلماء لا يجب إ ل ا ش ه ا د على البيع و ا ل أ م ر هنا من أ ج ل ا ل إ ر ش ا د قال وكذلك في ا ل ر ج ع ة ا ل أ ف ض ل ل ل إ ن س ا ن ي ن د ب له أ ن يشهد على ا ل ر ج ع ة ولكن الاشهاده إ ش ه د ليس قلنا ل بواجب طيب وجبت وجب ماذا ا إ في النكاح قال ا ا ليس ا بواجب ا الفراش المرأة ت للرجل فراشا أن هذه ه ن ما ا ن ح ت لهذا لأن المرأة لأن كون المرأة فراشا للرجل هذا فراشا كون م ع ت ثابت النكاح ا ل أ و ل ما يريد أ ن يثبت أ ن ه ا فراش له ا ل آ ن هذا شيء ثابت ولذلك ما يحتاج إ ل ى الاشهاد الذي احتاجه النكاح في ا ل أ و ل ا ل ل ل أ ن المراه أ ة ك ن أجنبية من ت حتى تطير للرجل بد فراشا لا ا ش إ ا د على ه ذ ا و ا ل آ ن ما يريد ي أن ف ت ر ش ه ا هي المرأة فراش ل ر ج ل ثابتا و إ ن م ا ي ر ي ي ي د د أن س ت م ه هذا الوضع الذي كان سابقا وبناء على ذلك ف إ ن ه لا يحتاج إ ل ى الاشهاد هذه ا ل أ د ل ة التي نذكرها هنا ا ل آ ن ليست كل ا ل أ د ل ة هناك أدلة كثيرة م ادله ن ر س ا آ ن بين ن السبخ الخلاف ما علماء لكل من م م جليل وأدلة كثيره ة سوى ذ الذي ذكرنا نذكرون ذلك ا وإنما المزال على مسلمة لأننا ندرس فقه الإمام الشاتعي رحمه الله تعالى قال وبناء على مسلمة على ندرس رحمه أن فقه بما أ ن ر ج ع ة ما تحتاج إ ل ى إ ش ه ا د ويستقل بها الرجل كما يستقل في الطلاق تصح بالكنايه كما تصح بالصريح فكما يطلق بالصريح ويطلق ب ا ل ك ن ا ي ة ل أ ن ه مستقل ب ا ل إ ن ش ا ء ولا يحتاج لشاهد كذلك ف ا ل ر ج ع ة تصح ا ل ر ج ع ة بالصريح وتصح ا ل ر ج ع ة ب ا ل ك ن ا ي ة ل أ ن ه يستقل بها ولا يحتاج إ ل ى الشاهد وهذا كله ب ا ل ن س ب ة للناطق و أ م ا الاخرس فتصح أ ي ض ا رجعته ولكن ب ا ل إ ش ا ر ة و إ ش ا ر ت ه تنقسم إ ل ى قسمين تنقسم إ ل ى إ ش ا ر ة ص ر ي ح ة و إ ل ى إ ش ا ر ة من قبيل ل الكنايه قال فإذا ا ت إ ش ر ت ه مما ف م ه كل الرجعة إنسان فهذا يعتبر صريحا يعتبر و إ ذ ا كانت إ ش ا ر ت ه لا يفهمها إ ل ا الفطينون ا ل أ ب ك ي ا ء قال هذه تعتبر ك ن ا ي ة ف إ ش ا ر ة ا ل ا خ ر ة تنزل م ن ز ل ة النطق عند الناطق المتكلم والرجعه من الحقوق القهريه مثل الارز الارز حق تملك قهري يثبت ل ل إ ن س ا ن بموت م و ر ف ه ليس من حق ا ل إ ن س ا ن نقول أ ن ا لا اريد أ ن ا ر على ن ي ف ت ر س أ و لا ترق ي هذا حق كهري أ ث ب ت ه الله لك ما يحتاج لقول كوارث ب م ج ر د موته ف و ت وارثا انتقل المال اليك من حقك أ ن تقول ما و ر د هذا ن ولم اتصدق به كما تشاء ليس من حقك أ ن تقول لا ا ر د و ن ارث أ ن ت ورثت رمانتك بالموت ورثت انتقل ا ل م ل مثل ا ل ع د ة في موت الرجل دخلت ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة كثير من, النساء من الرجال الجهله وكثيرا الرجال فهل ة اكثر الناس يظن ا ل آ ن أ ن ا ل م ر أ ة باختيارها إ ن شاءت دخلت في ا ل ع د ة و إ ن شاءت لم تدخل في ا ل ع د ة وربما ت ط و ر بعض الناس أن العدة يعني ان ل ع ع د ة تختيارية ي ي إن ش ا ء د خ ل ت ا ل ع د ة بعد موت اختياريه ل ل ر مباشرة ج شاءت وإن د ل ف ه بعد ع ش ة أ ا ا م تطبي ح و ئ ج ا وتعمل وتهيئ نفسها وبعد ذلك تدخل في ا ل ع د ة ر أ ي ن ا هذا و ر أ ي ن ا هذا ا ل ع د ة ليست أ م ر ا اختياريا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة بمجرد موت زوجها دخلت في ا ل ع د ة ف إ ذ ا قالت دخلت في ا ل ع د ة أ و لم تقل قالت أ ن ا م ع ت د ة ا و لم تقل هي ا ل آ ن في طور ا ل ع د ة وتنسحب على كل أ ح ك ا م العده ة لحيث لو ويحقد أعقدت تعتبر ع ا فاتلا ما وتتراتب علي كل أحكام يصحبه ا ل ع د ة و إ ذ ا مضت ع ل ى أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م انتهت ع د ة الوفاء سواء كانت قد دخلت في زعمها أ و لم تكن قد دخلت امتهت الموضوع الرجعة الرجعة حق بالنسبة عدة وكذلك للرجل قثر حق يعني هذه الحقوق التي ل ي س ل ه خيار في إ ص ط ف ا ء ل ن اصطفاء نعم حقي ان يقول أ ن ا ما ولدنا رجل لا ترى ش ي ي ا فقلت نعم ل أ ن كما ترى ج لكن ليس من حقي ان يقول أ ن أ ص ق ط ح ق طلق أ ن يقول ا ل رجل زوجته إ ن ه طلقى وعندما يقول و أ ص ق ط ح ق ا ل رجع ة لو قال أ ص ق ط ح ق ا ل رجع ة ح ق ا ل ر ج ع ة ما يسقط ك ح ق ا ل ح ض ا ن ة لو أ ن ا ل م ر أ ة قالت ل زوجها تفقت معه على أ ن ه أنا طل... قالت لو طلقني و أ ن ا ا ت ن ز ع عن حق ا ل ح ض ا ن ة وبعد أ ن طلقا طالبت بحق ا ل ح ض ا ن ة ت أ خ ذ حق الحضانه ة المرأة لأن حق المرأة ما يسقط ق ما ا ط ب إ ا ما بإثقاطها يسقط في على ر أ ي بعض الفقهاء وربما ت ت م أ ل في أ خ ل ا ق ب الحضانه ن س ب ة له ل ا ة الرجعة فإذن إ ثابت للرجل لا ا للرجل حق يسقط ق ط وكذلك ولا كالنكاح لا تقبل التعليق تقبل التأقيق فلو قال راجعتك إ ن شئت ل م يصح أ و راجعتك إ ن شئت ع ل ق على مشيئه ما يصح أ م ا ل و قال راجعتك أن شئت ر ان ج ع ت ك أ شئت قلنا هذا يصح وذكرنا له نظائر في مباحيه الطلاق للتعليل قال رجعتك انني ل ع شئت مراجعتك ت ي ر ا ج ع لمشيئه المراجعه عندي سبحة اللين ففرق ما بين ان وما بين ان, إن تعليق ا ل ن ح و يعلم هذا ولكن غير النحوي إ ذ ا قال راجعتك أ ن شئت و اراد بذلك التعليق تعتبر تعليقا و يعتبر رجعته لاقيه في ان إ ش ع ر في العام أ ن ا ل م ف ت و ح ة تكون ل ل ت ع ل ي ق ل أ ن ه ا ت ن س ب ط مع ما بعدها وأن إن ليست للتعليق وانما هي للتعليل ق ما يعقم فيفرق ما بين النحوي وبين غيره نعم نحن قلنا لابد ل ل ر ج ع ة من ص ي غ ة أ ن يقول ه ا راجعتك لكن ا ل ر ج ع ة هل تقع بالفعل تقع بالقول لكن هل تقع بالفعل بالوطء مثلا عند بعض الفقهاء إ ذ ا نوى ا ل إ ن س ا ن ا ل ر ج ع ة راجع بنفسه ووطئت ع ت ب ر ر الوطء ا م يعتبر الوطء م ر ا ج ع ة عند أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى بضوابط م ع ر و ف ة ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى قال لا تقع ا ل ر ج ع ة بالفعل لا تقع بالوطن ر ج ع ة ما تقع إ ل ا بالقول ما تقع بالفعل ومقدماته ا ل خ ل و ة أ و اللمس أ و ما شابه هذا قال و إ ن نوى بذلك ا ل ر ج ع ة نوى بالوطن المراجعه ة ما يصح قل له راجع وبعد ذلك يصح لك أ ن ت ق ع أ م ا أ ن ت ق ع ب ن ي ة ا ل ر ج ع ة فلا يصح ق ا لعدم ل دلالته أ ي فعل هذا الوطء على ي ه ع ل الرجعه ة كما لا يحصل ب ا ل ن كما ا ح ك أن ا لا و ط ل لا م ر أ ة يحصل به النكاح وإن وضعها بوطن بالوطن قال ولأن الوطن العدة. الوطن, الوطن أوجب لو لا الوطن لما وجبت نكاحا أنه النكاح الرجعة العدة يعني يخطأه نفسه كما لا لا قال قلنا العدة لا لما العدة المرأة إذا ما كذلك يحصل تحصل الطلاق يجب فكيف إ ذ ا ق ل ق ت ا ل م ر أ ة قبل الوطء لا ع د ة عليها ما الذي أ و ج ب ا ل ع د ة الوضع فكيف يكون ا ل و ض ع موجبا ل ل ع د ة وموجبا ل ل ر ج ع ة ما أ و ج ب ا ل ع د ة ما يقطعها ما أ و ج ب العده لا يقطعها ا ل و ض ع أ و ج ب ا ل ع د ة فكيف يقطعها اذا قلنا إ ن ا ل و ض ع يعتبر مراجعتان ك أ ن ن ا قلنا إ ن ا ل و ض ع يقطع ا ل ع د ة فكيف نقول إ ن ا ل و ض ع يوجب ا ل ع د ة ويقطع ا ل ع د ة إ م ا أ ن يجب ا ل ع د ة و إ م ا أ ن يقطع فبالاتفاق هو العدة إذن يجب ا ل ع د ة إ ذ ن يجب أ ن لا يقطع ا ل ع د ة و أ م ا ا ل ر ك م الثالث وهو ا ل ز و ج ة قلنا ث ل ا ث ة أ ر ك ا ن للرجعه المرتجع و ا ل ص ي غ ة و ا ل ز و ج ة محل الرجع. قد الرجعه ة الرجعة بموطوئة الرجعة بموطوئة المرأة موطوئة مرأة قال ق أولا فإذا كانت كانت تختص تختص غير كأن تزوج ثم ط ا يطاها قبل أن قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يفتن ما خلق الله في ارحامهن وبعولتهن ح ق درجهن في ذلك اي في حاله التربص أ ي لو لم يكن هناك تربص لما و ل يكن ن ه كانت تربص ل م ك ا هناك ر ج ع ة و ب ع و ل ت ن حق برجهن أ ي ا ل م ر ا ج ع ة في ح ا ل ة العده ة والعدة لا تجب إلا بالنسبة للموطوءة والمطلقات لا إلا تجب يتربصن ب ن س أ ف ن لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فمعنى أنها ثلاثة ولا ما الله موطوءة قرؤ موطوءة يحل في رحيمها أنها تكتب ممارك كيف يعني معنى أنها لو لم تكن م و ط و ء ة لما كان هناك مجال ل إ ن ك ا ر ما في الرحم أ و اثباته ف إ ذ ا الشرط ا ل أ و ل في ا ل م ر أ ة أ ن تكون م و ط و ء ة الشرط الثاني أ ن تكون مطلقه موطوءه طلقت ل ل إ س ا م وينفتح عرض النكاح بعيوب النكاح مرت معنا صور كثيره لفسخ او انتساخ ا او ن و الانفتاق عليه معنا نشره هناك طلاق بلا بدل وهو الطلاق العاد ي وهناك طلاق ببدل وهو الخلع وقد زوجته يجوز بموطوئة عوض بعوض وهي تجوز طلقت طلقت لابد مر معنا مباحث من المختلعة مراجعتها الرجل يراجع شرط آخر رجعة الخلع خالع أن أن إذن إذا لا إضافة بلا فإذا لا في طيب له تختص هذه هل كل م ط ل ق ة بلا عوض ت ج و ز مراجعتها يمكن أ ن يكون قد طلقها ثلاثا قال لا بد من اضافه شرط رابع بموطوئة يستوفي, يستوفى طلاقها ي ن ف ر ض أ ن ا ل م ر أ ة طلقت ب ه ا عوض ولم يستوف عدد طلاقها ولكن خرجت عدتها هل يراجعها إ يراجع. ذ ن لا بد من إ ض ا ف ة قيد الخامس وهو ان تكون المراه ق ا باقيه في العده ة المرأة يمكن ي تكون أن وجدت قد ف ا الصور ولكنها كل هذه بعد أ ن طلقت لم تعد محلا ل ل م ر ا ج ع ة كيف قال لو ان أ كافرا طلق زوجته ا أن دخلت الزوجه في ا ل ع د ة وهما في ديار ا ل إ س ل ا م م ا سوف عدد طلاقها بلا عوض بقي في ا ل ع د ة كل ا ل ش ر و ط م ت و ف ر ة ولكنها أ س ل م ت بعد ذلك بعد يراجعها أن أسلمت أن طلقها أسلمت. ما له يحق ما لانها لم تعد محلا للمراجعه وعلى العكس من ذلك لو ان الرجل المسلم طلق زوجته بعد ذلك ارتدت والعياذ بالله فانه لا يحق له مراجعتها اذن لابد من سبعه شروط بالنسبه للمراه حتى تصح مراجعتها اولا ان تكون موضوعه ان تكون مطلقه ان يكون طلاقها غير خلع أ لا يستوفى عدد ط ل ا ط ه ا أ ن تكون ب ا ق ي ة في ا ل ع د ة و أ ن تكون محلا ل ل م ر ا ج ع ة و أ ن لا تكون م ر ت د ة ف إ ذ ا اختل شرط من هذه الشروط ا ل س ب ع ة ف إ ن ه لا يجوز له أ ن يراجعها وصلى وعلى وصحبه وكتابه الله على آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه